بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اتفادوا على الناس يستوتون وإذا فادوهم أو وزنوهم يطفرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا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 قال على قلوبهم ما كانوا يكتبون فلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحبوبون ثم إنهم ثُمَّ الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تجربون فلا إن كتاب الأبرار رفيع وما أدراك ما كتاب مرثوم كتاب مرثوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الحرائف ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يطفون بالرحيط مرثوم كتابه مسك وفي ذلك فليتنابت المتنافسون ومزاجه من تسي من عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا إلى وإذا رأوهم أَمَّنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَارَدُوا مِنَ الْكُفَّارِ على أَرَأَيْتَ يَمْكُرُونَ هَلْ ذُو يَدٍ مِنَ